بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, والسماء ذات البروج ولی میل مہد اشہ نی دوں مشہور اش دوں مشہور کوتی لفس ہے بول اخد النار ذات الوقود إذ هم, إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم ينشؤد وما نقموا منهم الا وما نقموا منهم الا الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الا الخس وسی او الوں کسی ول ام ال شہید وم كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا سل ہم آگ جہن نم والا ہوں ماد بول ہری سر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ هل انهار لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير انبط لشديد انَّ بَشَرَ رَبِّكَ لَجَدِيد إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَهُوَ الْغَفُورُ الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد, فعال لما يريد, فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود هل اَتَاكَ حَدِيثُ الجنود فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا والله من وراءهم محيط والله من وراءهم محيط بل هو قران مجيد بل هو مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com